Bismillahirrahmanirrahim. Hal atak hadithul khashiyah, ujohi yomaidin khashi'ah, gamletun nacba, t'asla nara hamiyah, t'sqa min geyin aniyah. Tidaklah mereka makan kecuali makanan yang busuk.